بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب للكافرين ليس لهم دافع للكافرين ليس لهم دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه تعود في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. في ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال, وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما حميم يبصرونهم, يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته المجرم وأخيه، وتفاصيله التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، ومن في الأرض جميعا كلا إنها لضى كلا إنها نزاعةً للشوى, نزاعةً للشوى تدعو من أدبر وتولى, تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. إن الإنسان خلقه لوعى. إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع مسه الخير إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم في اموالهم حقكم معلوم والذين في اموالهم حقكم معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون, الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإنهم غير ملومين فمنب تغاورا كَفَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هم لأماناتهم وعزبهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِينٌ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِينٌ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ, عذين عن اليمين وعن الشمال عذين اي كل امرئ منهم ان يدخل الجنه نعيم اي طمع كل امرئ كلا ان كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون, إنا لقادرون على لقادهون ألا أن بدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يلاقوا يوم يخرجون من الأجداد سراعة يوم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ظن كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ترهقهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.